رايح سياً بيضاً وشالها العباس على راس الشريف اللفة عمامه فصح من راس طاحت هوت فوق القاع بس يمتهوت من طاحت الهام بي من أبتدي بي من أبتدي وبيك البداية حير يلكلك بداية بوصفك محير يا شهقة قصيدة كتبة بلا خوف هزة عرش ظالم كان يتجبر من نمو البنين انولدت الكلمات بس كل الحروف انختمت بحيدة بطنمك بطنمك حقيقة تحولت عاشور بطنمك حقيقة تحولت عاشور بدت بيها الطفوفة تصور المنظر سمع الصوت زينب صاحة العباس لا تروي العطاش ارجوك بس احذر يا غيرة علي والزهر خلف الباب يرجع لأضلح حبدفع يتكسر صوت حل الشريع يقل لشوف الماي عطشت والحرم تزقيها ما تقدر لف سيفة نطاق وشفة صار السيف يصطر والرقاب الطير من يصطر نعام العدو نعام العدو بس راسه ما شاله تستر القاع منه يخاف يتتشر على قد الفرات توزع العباس حط بالماء ايدا شال ما قصر ركض راد الشفايف تختمع للماء ذكر عطش الحسين انتفض بس كبر ما نزل جربته وذلها يم الماي هو الماي بيها من الرعب خضر نادوا نادوا بالطفوف اللي يحب يطكفوف ضريبة على اللي يحب حسين يتطبر تبرع بالجفوف ما نزع الزنود اذا صار الضريبة على الزند يقدر أخوه وثبتت تاريخه بأسرار والتاريخ يمهب لأفكر قوطر خدر زينا بعلم واحتمت بيه القاع والزهرة تشوف العلم من ينطر بس ما طاح ربك فالصلاة تفصال على قدهن تشقك ستر الخدر على قدهن تشقك ستر الخدر الشش أحمد عدلل من النصر الهندس الصوتيي محمد محمد الحسيياوي.